ولا ينفع ذا الجد ذا ينفع م ن ك ا ل ج و س و ل ه إ النابلسي ح م لا إله إلا、آت. يا حنان يا منان د ي ع ا م ا ا والأرض ت ا ذا ا ل ج ل ا ل و م ا ل ا قيوب ن س أ ل ك بأن م و ا و ع ه ا ل ه إله ن ا إلا ا ل ص م د ا ل ذ ي ل م ي ل د و ل م ي و ل ل د و م يكن ك له ف و ا أحد ل ا إ ل ه إ ل ا أنت سبحانك م ن ه موسوعه ا أ ن ت ا ب ل س ي للعلوم ا ل ظ ا ل م ي ن ن س أ ل ك ي ا م ن لا ي م ل ولا يقلقه النداء ولا يخيب فيه الرجاء ولا تنفن خزائنه من العطاء يا من لا يشغله شان عن شان ولا سؤال عن سؤال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 يا كاشف كربتي يا راحم عبرتي يا فار جهنم يا ي كاشف غمي ّ يا مجيب دعوه المضطرين ّ يا رحمن الدنيا و ا ل آ خ ر ه يا رحيم الدنيا و ا ل آ خ ر ه يا راحم العبرات يا مقيل العثرات يا كاشف الكربات يا ولي الحسنات يا رافع الدرجات يا جامع الشتات يا مطلعا على الخفيات يا صاحب كل غريب يا مؤنس كل وحيد يا ملجا كل قريب يا ولي كل شريب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 ولا تغزنا موسوعه النابلسي ا الميعاد ربنا ما خلقت للعلوم ا ب الاسلاميه ن من ن ربنا اصرف عنا علام جهنم إ ن عذابها كان غراما انا ساءت مستقرا ومقاما ربنا لا ت و ا خ ذ ن ا إ ن نسينا او اخطانا رَبَّنَا موسوعه ل النابلسي ذ ي مِنْ ن ق ب ر ن ا و ا ت للعلوم ن ا مَا ا طَاقَةَ لَنَا بِهِ و ف و ن ا ن ا ر ح ن الاسلاميه أَنْتَ م و ن ا ل ق و ا ا ل ك ف ر ن رَبَّنَا آمَنَّا بما معنا ل مع رب ربنا س و ل ف ك ت مع ا ل ش ه د ي ن ر ب ن ا ا ك ش ف ع ن ا ل ع ذ ا ب إ ن ا مؤمنون ر ب ي ا حسنه وفي ع ل م ا ف ع ل ل ذ ن ت الاخره ح س ل ك و ق ه م عذاب ا ل ج ح ي م ر ب ن ا وأدخلهم جنات وعدتهم عدن التي جنات ومن صلح من آ م ا ئ ه م و أ ز و ا ج ه م وذرياتهم إ ن ك انت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ربنا لا تجعلنا ف ت ن ة للقوم الكافرين اللهم صل على محمد في ا ل أ و ل ي اللهم صل على محمد في ا ل آ خ ر اللهم صل على محمد في ا ل م ل أ الاعلى إ ل ى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا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 نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب ا ل أ ب ي ض من الدنس وارزقنا قبل الموت ت و ب ة وعند الموت ش ه ا د ة وبعد الموت ج ن ة ونعيما نستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدننا بعافيتك أ و نالته قدرتنا بفضل نعمتك او تحكمت فيه شهواتنا أ و اتكلنا فيه على عفوك أ و طمعنا فيه على س ع ة حلمك أ و شركه َّ ا ل ل َّ ه ِ ا ل ْ ى َ ر ك ه دعويه ََ س ُ غير ر ب ح ي ُّ ع ََ ل ي ْ ن َ ا ا ل ل ت مضمون ر اجتماعي ب ل ل موسوعه النابلسي ا للعلوم ا ا أ م ا ا ل ل ل ه إ ن ا عصاة ع فتب ل ي ن ا ض ا ل و ن ن ف ه ا يا م ن أ ح ي الأرض بعد م و ت ه حران ق موسوعه ا إيماننا ل ل ه م اجبر ن ا ا ل ل ه م س ي للعلوم ه م الاسلاميه ع م ب ر ك ة ذنبا إلا غ ف ولا عيبا إ ل ا سترته ولا عاصيا إ ل ا هديته ولا تائبا إ ل ا قبلته ولا مجاهدا إ ل ا نصرته نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن د ع و ة لا يستجاب لها نعوذ بك من أ ن نقول زورا أ و نعشي فجورا أ و أ نكون بك من المغرورين نعوذ بك من أ ن نذكر بك وننساه أ و أ نخوف منك ونجترئ ع ل ي ك أ و أ ندعو اليك ونفر منك لا تجعلنا من الذين يقولون ما لا يفعلون ولا من الذين يامرون ولا ي ت م ر ك ه ا ل ه د ل شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ل ح ي شركه م الهدى فِي بُطُونِهِمْ و ا ج و و د ل م مَقَامِعُ مِنْ ح ي ا ل ل ه م لا ت ج ع ل ن من ا هؤلاء و ل قلت ا ي ه غير ربحيه م ذات ل مضمون ا ل ي ك و ا ي ج ت س م و ن ي اللهم لا تجعلنا منها هؤلاء ولا مما قلت فيهم وهم ي ص ش ر ي ه ا ر ل ه د أ خ ر ج ن ا ن ع م ل ص ا و ي ه غير ا ل ح ي ه ذ ا ن ع م ل ل ل ا ه م لا ت ج ع ل ن اجتماعي واجعلنا في هذه الليله منه تقائك من النار اللهم اعتق رقابنا هذه الليله آ خ ر ليله من ليالي رمضان اعتق رقابنا هذه الليله اعتق رقابنا هذه الساعه اعتق رقابنا هذه الصلاه اعتق رقابنا ا ل آ ن بفضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين اللهم إ ن لك في هذا الشهر الكريم كل ليله عتقاء من النار فاجعلنا من عتقاء هذه ا ل ل ي ل ة اللهم إ ن ا نشكو إ ل ي ك قسوه قلوبنا نشكو إ ل ي ك ك ث ر ة ذنوبنا نشكو إ ل ي ك طول آ م ا ل ن ا نشكو إ ل ي ك ضعف اعمالنا أ ن ق ذ ن ا من شهواتنا ا ل م ل ه ي ة ا ن ت ش ل ن ا من اوحال هذه الدنيا ا ل ف ا ن ي ة اللهم إ ن ا نسالك ان تطلق السنتنا بذكرك وان تطهر قلوبنا من غيرك وان تزكي ارواحنا بتقواك وان تملا صدورنا بتعظيمك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك معاصي. ومن طاعتك ما ت م ل غ ن ا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا و ل ى من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم نسالك عيشه نقيه وميته سويه ومردا غير م خ ز ن ولا فاضح طهر قلوبنا م ن النفاق و ع م ل ن النابلسي ا ل للعلوم الاسلاميه ن ا س م ا ن الله ك ه ا إ ل إ ل الحسنى أن أعنا ك ر ا ا ت ل م اعنا على سكرات الموت ثبتنا عند موتنا اختم لنا بخاتمه السعاده اجعل آ خ ر كلامنا من دنيانا لا إ ل ه الا الله ارحمنا إ ذ ا بليت أ ج س ا د ن ا إ ر ح م ن ا إ ذ ا نسي اسمنا إ ر ح م ن ا إ ذ ا انقطع عملنا إ ر ح م ن ا حين إ ذ ا حان حسابنا إ ر ح م ن ا عند الغرغره اللهم ارحمنا حين يهال على رؤوسنا التراب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 اللهم ارحمنا ف إ ن ك بنا راحم لا تعذبنا ف أ ن ت علينا قادر ا ن ط ف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم ن س أ ل ك الدرجات العلا من ا ل ج ن ة ن س أ ل ك م و ا ف ق ة النبي في ا ل ج ن ة ن س أ ل ك ع ن ا قلبينا في ا ل ج ن ة ن س أ ل ك رؤيتك في ا ل ج ن ة ن س أ ل ك ل ذ ة النظر الى وجهك الكريم في ا ل ج ن ة متعنا ب ل ذ ة النظر الى وجهك الكريم لا تجعلنا من المحجوبين لا تجعلنا من, المحجوبين، لا تجعلنا من المعذبين ل ا ت ج ع ل ن من ا ا ل م ح ر و م ي ي ن انك أكرم أ ك ر م ا ل ي اللهم إ ن عفو تحب العفو فاعف و عنا اللهم إ ن ك عفو تحب العفو ف ع ف عنا ن س أ ل ك عفوك عنا رب العالمين عفوك عن المسين عفوك عن المذنبين عفوك عن المجرمين عفوك عن التائبين عفوك عن المعترفين عفوك عن الطائعين عفوك عنا أ ج م ع ي ن اللهم إ ن ك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انظر إ ل ي ن ا نظره تجمع لنا بها الخير كله خير الدنيا وخير ا ل آ خ ر ه انظر إ ل ي ن ا هذه اللحظه نظره تجمع لنا بها الخير كله خير الدنيا و ا ل آ خ ر ه نعوذ بك من يوم السوء ومن ل ي ل ة السوء ومن س ا ع ة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامه اللهم لا تخزنا يوم ا ل ق ي ا م ة و ل اللهم تفضحنا ا يوم ق ا ا ء ل ل ارحم الشاب العاصي صاحب القلب القاسي ارحم خساه القلوب ارحم ضعاف الايمان ارحم الذين يخافون عدم الثبات بعد رمضان ارحم, بعد رمضان. ارحم عبادك الضعفاء الهنا عبادك الليله ببابك مساكينك ببابك اضيافك ببابك أ ح ب ا ب ك ببابك اللهم اجعل دموعنا ش ا ف ع ة لنا بين يديك حرم بها وجوهنا على النار ف إ ن الدموع تحمي من النار وتقي اللهم من عذاب ا ن ا ا ر ل اجعل هذه ا ل ل ي ل ة خير ل ي ل ة قضيناها و أ ق ر ب ه ا إ ل ى رضوانك و أ ح ل ا ه ا في قلوبنا اعنا فيها على ت غ ي ر نفوسنا غير نفوسنا ب ا ل ق ر آ ن غير نفوسنا بهذه به ا ل ص ل ا ة غير نفوسنا بلذه الدعاء غير نفوسنا لتغير ما ب أ م ت ن ا من هوان اللهم غيرنا لتتغير بنا ا ل أ م ة أ ص ل ح ن ا لتنصلح ا ل أ م ة وتنكشف عنا ا ل غ م ة اللهم ز ي ن ا ل أ ر ض بنور ا ل إ ي م ا ن ارفع مقتك وغضبك عنا, ارفع مقتك وغضبك عنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم كما جمعت هذا الجمع في بيتك المبارك فاجمعه غدا في س ا ح ة المسجد ا ل أ ق ص ى وقد حررته من كيد اليهود اللهم بلغنا المسجد ا ل أ ق ص ى اللهم حرر بنا المسجد ا ل أ ق ص ى اللهم طهر بنا ا ل أ ق ص ى ا ل أ س ي ر أ ع د و ا تحت رايات ا ل إ ي م ا ن وصيحات التكبير اللهم ما ضاع ا ل أ ق ص ى إ ل ا بتفريطنا وذنوبنا <تصفيق> اغفر لنا تقصيرنا <تصفيق> <تصفيق> اللهم إ ن ا نشكو إ ل ي ك ضعف قوتنا و ق ل ة حيلتنا وهواننا على الناس أ ن ت رب المستضعف ي و أ ن ت ربنا إ ل ى من تكلنا إ ل ى بعيد يتجهمنا أ م إ ل ى عدو ملكته أ م ر ن ا إ ن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي ولكن عافيتك هي أ و س ع لنا اللهم فرج الكرب عن إ خ و ا ن ن ا المحاصرين على أ ر ض فلسطين اللهم فك أ س ر إ خ و ا ن ن ا ا ل م أ س و ر ي ن في س ا ئ ر ملاد ا ل م س ل م ي ن ا ل ذ ي ن ي ب ت ل و ن في س ب ي ل ن ص ر ه م و ن ع ظ ي م ا ل ل ه م ف ونصرهم ب عاجلا غ ي ر آجل يا رب العالمين إلهنا قلت وقولك الحق أ ن ا عند ظن عبدي بي ونحن ما ظننا بك غير الكرم والجود إ ل ه ن ا قد حضرنا خ ت م ة كتابك الكريم فلا تجعل ه آ خ ر العهد بكتابك لا تجعل ه آ خ ر العهد بالقيام لا تجعله آ خ ر العهد ب ا ل ص ل ا ة لا تجعله آ خ ر العهد بالصيام لا تجعله آ خ ر العهد بالطاعات إ ل ه ن ا مضى رمضان ولا ندري اقبلنا فيه أ م ر د ل ن ا أ و شكت شمسه على ا ل م غ ي م فلا ت غ ر ب شمس هذا الشهر عنا الا بالقبول يا رب العالمين يا العالمين بالهداية إلا بالغفران إلا رب رب يا رب العالمين, إلا بالهداية يا رب العالمين إ ل ا من ا ل ص ل ا ح يا رب العالمين إ ل ا بالاصلاح يا رب العالمين الا ب ا ل ج ن ة يا رب العالمين إ ل ا من ا ل ف ر د و س يا رب العالمين اللهم ضاعف فرحتنا بالعيد واملا قلبنا فيه بالسرور طائف فرحتنا بمغفره الذنوب إ ل ه ن ا دعوناك بكل حرف عرفناه ورجوناك بكل ذ ر ة في قلوبنا وناديناك يا من وصف نفسه ب أ ن ه قريب فاستجب دعاءنا وقبل رجاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب كل واحد صلى معنى هذه الصلاه وامن على هذا الدعاء اخرجه الليله منهنا صالحا أ خ ر ج ه ا ل ل ي ل ة منهن ا مصلحا أ خ ر ج ه ا ل ل ي ل ة منهن ا هاديا أ خ ر ج ه ا ل ل ي ل ة منهن ا داعيا أ خ ر ج ه ا ل ل ي ل ة منهن ا نورا يهدي العصاه والمذنبين بفضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين ربنا لو اردت عذابنا ما هديتنا ولو اردت فضيحتنا ما سترتنا فاتمم اللهم ما به ملاتنا ولا تسلبنا ما به اكرمتنا الهنا ان طرحنا الليله على اعتابك وتجردنا الليله من كل ش ه و ة و غ ف ل ة يا من ينزل الى السماء الدنيا في هذا الوقت من الليل فيقولها ا ل م ع د ا ي فاستجيب له اللهم إ ن ا دعونا ك م ا أمرتنا فاستجب لنا ي ا ر ب ن ا ك م ا و ع د ت ن ا ا ل ل ه م إ ن ا فيك ج م ي ل والرجاء فيك قوي وقلوبنا بك م ت ع ل ق ة و أ ر و ا ح ن ا إ ل ي ك م ش ت ا ق ة وكلنا إ ل ي ك محتاد و أ ن ت عنا غني يا أ غ ن ى ا ل أ غ ن ي ا ء عنا إ ن ا افقر الفقراء إ ل ي ك فلا ت ر د ن ا خائبين ا ل ل ه م هذا ا ل د ع ا ء و م ن ك الإجامة و ه ذ ا ا ل ج ه د ع ل ي ك التكلان ربحيه ن ا ا ي ا حسنة و ف ي الآخرة ح س ن ة و ق ن ا عذاب ا ل ن ا ر و ص ل ل ه م على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم